السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب إن شمس www. oneaim. net أن يقدم لكم هذا الأسبوع نسبة قدر إلى هاي داد ست. المرة داد قدر نسبة إلى هاي سست. ليه بقى؟ بيكون قوم يدرس في بيزكينز. أعتقد شاهدتونها كده في الجراد في, في البصلش <تصفيق> اللي هو اسم الحمل العنف الحمل العنف تأفي عنا عنا كده الحمل العنف معانا جاءت ما ليه هو مرض المشكلين ده مرض يا جماعة هيفاء بق هيفاء بق ها عنقود يا هيفاء ايه قصة؟ هادوكم بقى القصة هيبق هيفاء ليه عدنا انا هيب انا هيب ضعر بتاعتها و بنت تعيتها هيفاء ضد قصه هذه فولت انا ايفا واحد عين شباب دي, دي فولت مين دكاتره ايفا بجد مش ايفا بجد مش بيه. حاجه غريبه اوي هات لي دي يا شباب مفهاش فيهاش بس من بره لكن جوه ما فيهاش ينكس يعني هي شكلها من بره كده البيضه من بره لكن من مش ما هو هو بقى صح مصر اضاع عليه ما دا كده دخل السبير مصر يا شباب دام كده ده وفوجي ان هو خد ايه خد ماله عم ازاي ده فاقد مصر مصر ده دا كده ايه اللي أي واحد مصر لا مصر ده خدته على بيحصل ايه هيتفلق من الغيظ صح صح فالسبرنا ابتدى يتفرق يا نوتو على شكل نصوب 23 كروسوب 20, 20, 20 مع ما انا كده مع وكون كام وكون سدة واربعين كروسوم خلية هاده كثرة خلية جواه كان جواه سدة واربعين كروسوم. بس كلها جاي منين جاي من الاب بس في خلية واحدة خلية خلية فيها كروموسوم ده من الاب بس لكن في اعتمال تالي احنا نتعبع اللي هو ايه سقط بطنك وفتكرت بنفسك معايا فيخش يا جادره سيز شاب سيز صح ولا على على اغنيه اه يصير عندما بينهم بيتكون برضو خلية شجرة ستة كروموسوم، آه خلية يعني كده عندي في احتمالين إن يطلع خلية واحدة احتمالين ان أول حاجة مع بعض بيكون ستة أو بس شر ان يكون خلية خلية هاي يعني إيه؟ يعني فيها من جنب يعني من كروموسوم. معي عشان كلهم باعترنا في مهرش ايه دي بتحصل بقى لخدرة هذي الحليده عند تنقسم تنقسم دنقسم الحليه مجروم معاه عند دنقسم مثل كده دنقسم العادل قال ايه حكامهم هذي كان حكامهم بيبي فلاو او ده كدرة كده لو حد فكر معي كان في تروفو بلاست كان فيها ده كدرة نعيم من تروفو بلاست بيه فكرنا بيه كان اللي جوا مين سيطه و اللي برا مين سينسيت بيكون ايه بعد كده بيكون اي ولكن هذا هو المكان الذي يسمى انميس انر فقط انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس سيلمس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس انيس اني انيس اني انيس اني اني اني اني اني اني اني اني اني لو عارفه حد تفتكر الكتابه دي اللي فاس بيطلع بيه بيطلع بيه بيطلع بيه بيه بيطلع في فاست 40 بروفيسور دي من يعني ايه في ما على فكره هما كانوا بس خمسين سنتين نسبة ضخمة ضخمة جدا على طيب ما مش بيت صاحنا صح. أنا كانت بيبقى مش هي. مش يعني هديني بي الله فاضيه يعني هديني بيش إيه يعني أول حاجة اللي باترف هديني بالله هو Proliferation ثاني حاجة هديني بلهي مالها إيه باستر وإذا كتبع الحاجة إيه باستر مش بيدي طبع إيه باستر الحاجة إيه ديش نريش، صح؟ وين هو ديش نريش بس اللي بسليه لو حد لسه تاخد مرعمة كده اسمها هاي تروبك ديش نريش، معناها يبقى لسه هاي تروبك اللي ليه عشان يعني فيش طب ليه A ليه؟ عشان ما فيش طب ليه ما فيش ليه؟ عشان هي خليها كلها جاية من الأب كلها بترن يبقى أو بيخوش فيسبر معانا كده، ويتجمع مع بعض، ويتكون بعض الجزيئات هاي اللي هو the outer cell mass ويتزوج the inner cell mass. نفاجئه بنتي، ممكن بليست. اه ذيل باللون جست أطيار ترفع رأسه برا الفريش. اه ذيل باللون رأي مسكر، ونفاجئ رأي مسكر بس ما خايف. ده بالتشخيص. ده كده. ها مليان مين؟ مليان بيزكيلز بيزكيل بيزكيل بيزكيل بيزكيل بالمنطقة ده. طب سؤال كده، هذا راح هيكون كبير ولا صغير عن النورمال كبير عشان ده تيومة معي عمزة البطيخة الراحة بيجيه البطيخة وهو ايه هو عينب صح؟ طيب سواء انا كدرا البلدية طبعا كتير قوي. h ما القبر بقى بقى حينشط السيكة سنس الاس شو اللي هتش. حينشط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 nie. Jaja są już system. To jest tylko plus profesjenna narzędzie. To jest kowin, biebiek, kowin, pierwszy kiedy jest system, plus system. Węch jest kowin. To jest kowin. jest ايوه وقت كل فصل هتعمل, هتعمل كور هدامل على فكرة بيعمل مشاكل بيعن مشاكل ازاي؟ إزاي ما هو كمان شباب آخر المحاضرة ممكن بيعمل إيه بقى؟ ده عندها عادي عالي أي وقت كذا hyper يعني a s ده كثيرا خلي بالكم عنده ألفة ساليونت زي من بالظبطات تي s h صعر بالصحب يعني هل يا ده كثيرا يعني في مشكلة لو أدين مع بعض يعني a ده t g ده مع T-S-H ويعبد هايبر ثيروديزم ممكن احتمال الثاني خلي بالكم برضو إن ممكن يا ده كثيرا الفضاء يدينا في ساعة طبع من في يومان ذاكي بقى الدرس الأولى درس البلاسات في يومان كوريونيك cyrotropine نوع لك البلاسنتة أو كوريونيك Human Chorionic cyrotropine فهنا الكترة ممكن صراحين Syro-toxicose دعوا يا شباب بالك بلقوا الكترة كمان الاسي شيء ده كمان من يعني كلها عن في مرض حناخده الكترة على عن كل ما كبيرة كل ما هذا المرض اسمه مرض ده معتمد على اللي وصفه أول واحدة كانت وصفه كان أبي قراط وقال لكيه قال لك السابع بلا سندة و لو عايزت هو حتى الآن مش ايه؟ كويس قوي لو مع فهنا Dlatego też w tym to nie było żadnych problemów, tylko że nie było żadnych problemów, to nie było żadnych problemów, to nie było من كراته دي الباسيكل برضه الدم بيطلع منها ماده اسمها سترونكو جاستين حد يعرفها دي, دي آي سي السست اللي, ال اللي يحصل دي, دي, منها دي, منها دي آي سي خلي بالك من الترون دي آي سي. يبقى خلي بارك دي ليترس كبير في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 Dalej, im bardziej, im bardziej wiesz, jak się nie musisz robić. Nie musisz robić. Nie musisz robić. Nie musisz robić. Nie musisz Nie إستراتي من إين توتو إستراتي من يعني الموضوع سهل طب السؤال البقى هنتمع إزاها ممكن دي مرة خطير اسمه سي جي طبعا يعني ده تبعها هي على دوت ست شهور. لكن المرض كله اختفى تماما هل ينفع دكاتره ان انا تحمل في هذه الفتره لو حبيتي المشكله هتحمل يعني المشكله حيانا انا ده جاي من البريجننسي ولا جه من ايه من تحمل انا ده موضوع, لس لسه مش دا موضوع دا بس ده عن انترو ليه انت بس بس عليها الدنيا كمان الدكاتره مش بس بس تيجي عارفين مروه؟ مجناج شهيرة فهيه لو كلم صاحبك وليه بالناس حواليه؟ دي بقى قصة مروه التانية بقى لك بص بقى القصة مروه ان مروه عنيها زيكة يعني هيفة عنيها فرغة لكن مروه عنيها زيكة مروه عندها عندها نيوكس معنا يا لكن بص عنيها زيكة تقول لك ايه واحد بس ما ينفعليش أنا عايدة اتنين فإيه ما دا ينفلك؟ الاتنين اول يا كترة يخش ايه؟ يعني معنى كده ان الأوبام دي نقم كده هنا تتطيرك مع الاتين دورت أول أوبام دي دقال مع, مع الاتين سبورت النهاية هو من؟ هو ترايب بويت يعني سكستي مائل كروموسولوس دي بقى يبقى هنا في بيبي وفي بيسكت نفس كليكة البيكشون للزبط بس الفرق انتهت قدر في بيبي بيبي صغير ليه؟ ده بارشيا المول البارشيا المول يبقى في بيبي في بيسكت نفس كليكة البيكشون بتظن ده اسمه بارشيا يعني عندها د وفي برشه المول في بيبي وفي بسكتتين نفس كده كان نفس العلاج نفس كل حاجه ده موضوع اديكه مول تفتح معايا بقى في الكتاب قدامك معايا بقى كده اي كلمه, كلمة. الدرس من اول خالص من دي 2 ده بنقول يلا واحد واحد واحد. لو قلنا اللي جد لها الفيديك عن ميناءين الفيديك للمول اللي بقى, بقى ايه كله في الدرس بقى يلا ده احنا عندنا ده ان شاء الله عندناها الفيديك للمول كوليكاستومة هايبر انسكريبيدور ان شاء الله قبل ستة يكونوا خلاصين ايه رأيكم <تصفيق> ده ده أنا مش مستعجل برضه. ده ده ده بس ايه كلها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 يلا ده كده بصوا يا شباب الديفينشن بتاع الديكترم الديفينشن هو الديكترم بصوا يا شباب عباره عن ايه يا جماعه بقى ركزوا معايا بقى يلا نقوله والله هزم. يلا قولوا هو عن صح, مش صح. أول حاجة عن انا مش 3 a vascular and hydropic disherish. Beda tumor tumor of the trophoblast. Least three criteria. Pierwsza rzecz trophoblastic proliferation. Kolejna rzecz to a blaster biloid. Trzecia hydropic degeneration hydropic. الانسنس الرقم ده على فكرة الاسنانت مكتوب ده الاسم السلالي دي لك تبوش تلها كما ايه؟ ده جديد و دائماً لما يجب رقم جديد توقعي في الامسي فالانسنس الجديدة مكتوب الرقم ده أول مرة كانت سناني واحد من ألف و ده ده جديد في الامسي طبعاً الآن سيبقى بذكر مول according to type عندنا فلكم طيب عندنا فيه two types complete مول وفارش المول معاناً ماذا؟ complete مول يعني يدرس كله full of كل يوم يصبح مول حلقه في بيبي والبلاسيندا ايه هو نقدر الكمبيوتر المول هذا هو, XX. XX. هو اكس اكس اكس ليه نقدر ياما يجب ان تدفع اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس a 46 X war, chyba 46 Y i X X same X Y, y, y 0% zero 46 X Boga, ja mam szkrytyk, a na szalę, wiem, że nie jest kredykiem. Boga, że nie jest kredykiem. Boga, że nie jest kredykiem. Boga, że هو الفيلم يعني ماشيه بواس الحمد لله بس نبتلس يا جماعه اللي معانا جدا, جدا حس اه صح ما يدع جدا جدا في بطر دي ونزبطها الزايد مراقبنا يوفقني ان شاء الله يعني بقى فين ضمي اللي يوم في مش برضو. ده برضو جميل. ها فهنهجر بس الحد كمان كوراجعات بقى ده ممكن ديكو موضوع جديد ده ممكن نبقى اجازة يعني بقى كل اسواق احتاجتك طيب بصنا شباب في عند الان قد قد بقى الاحتمال 46 x x 90% 46 x y 10% 46 y y 0% خش سؤال ده, ده بقى جامد اوي بص سؤال جامد جدا بقى يولا هيا الكمبيت مول Complete mole usually have normal female karyotype. Sorry, nie znałem that The complete mole usually have normal female karyotype. Usually have normal female karyotype. 46 XX, لكنها نوع دي دي نو من الممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون دي ان دي ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان على ممكن ان سيكا لوتين ان ما ممكن على تكون ما ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان ما اليفكتيشن هو بذكر مول وينكبر عم بيكمل تصل 10 سنتي مول كبير مغر أوفر فعلي كبير هذا جدرا بعده برتواه نفع 10 سنتي عده برتواه نك هذا عادي جدا كل شيء ده الهرمون عادي أما ما الكومبليت المول عن برش ما عبارة عن, إيه؟ عبارة عن عشان كده خدي برضو مش شاش حد يحط اعتبار المول دوت Six to jest tryb dojdy. Można sobie wyobrazić, że to jest tryb to 9 x x x X, X, y y y y To y y y y y y y y y y X, X, y ja, ek, sy, y هو xx X طيب بعد على بعد كذا على according to behavior آه. لا ده يا درس شو حتى بقى دي بعد كذا على, على according, to... according to behavior according to behavior أو الثاني ذاك كذا على كده اسمه في نوع مضوحش اسمه Locally Invasive Moon Locally Invasive نوع مضوحش في الرحم ما يبعاش مضوحش في الرحم Locally Invasive وده 15% من الميزيك الراحمة يعني الميزيك الراحمة فيهم 50% مضوحشين 50% مضوحشين وفي كما نقول رغم نوع بي ناين بقى أول مضوحش نوع يبعد الضم يبعد أي مكان يمعن بالليبر بنائى لما مع ده بس بعد مده حا غريبة رغم إنه بنائى إلا إنه اسمه مده او أو مده مول فيه آخر واحد اللي اسمه ريكارد مول ريكارد مول بيرجع لمرة أنا عايش في عيالنا جل عد أربعة مول ودكتر مول ففي مول واحد الندب ما يقدر يجمعه ذكره i say it's like The instance of recurrent mulga fibroid. The etiology is unknown. One to two percent. Recurrent tumor, one to two percent. The etiology is unknown. Twelve to The percent. Hot. is unknown. There are risk factors. The mode is unknown. The risk factors. Eight of the risk factors acted in the age. The first thing we Common in the والبريو اللي اسناها أكتر من 40 سنة واسناها أقل من عشرين سنة إيش معناه؟ الأكتر من أربعين سنة بيت مكعب فاعل أكتر بدي يجلس بيدخل بنزبر ولا عشرين سنة الله بس قد تكون تشوف يعني صغيره تشوف كبيره وبايزم. فول كواليتي ممكن تسمع هو دام يخش بنزبر مع هذا فهي اللي هو كومان في لونج إيش والبريو يعني فوق كمان في الاشيان في اليابان الصين تايوان اكثر من انس تايوان في 80 كمان في الاشيان معايا يا جادده ليه قد يكون أكل الروس كتير سمك كتير نقص لحمه طبعا لا اصل لحمه بقى كلها ذكر ليه, ليه جنيه هيوصل جنيه في حساب كل ده ب لو كان حد جاي بده لحمة ولا مش حد الحاجه التالته ده قدره هتكون نتيجه فيتامين ايه ديفيشينسي فيتامين ايه نقص فيتامين د واخر حاجه ريكيرنت ريكيرنت حاجه يا جماعه لي سؤال حد لي سؤال شباب حد سؤال طب تعال نخش على السبتوز ده قدره انت كان انت كان معايا ده قدره فكيلو مستر قبل السكن إحدى مصلات ذا أوسع مصلات ذا. فكناشها أمينوريا ده, ده. الشوطات ده ده. ده ده يعني بين بين ده. صح؟ كله. بس بين لكن هنا تكون أمينورية وبليدنج وبين بقوة في 6 سمطق ضغطين طبعاً أمينورية مش هيا حامل أمينورية ده حاملة ده كانت رؤلت ده أمينورية مش, حملة. دا حملة دا أمينورية مش حامل طب ليه الودنة. الودنة. هي نفسها هي لكن لما من الصباح كي بليدي. يعني لما من بتعمل بليدنج مكانا يبقى خليباً لأنتعيوا ليه عشان خطي بقاس الـ separation أو للـ من الرحم، بسالة لتعمل كده وعلى حسب كمية على حسب كمية بليد. يكون سمير. يعني هنا إسلاح هو, إيه هو من, من الرحمة معايلا طب الليل ميل يا بلين ميل هيك nie ma problemu. Dostention. W tym momencie, gdybyśmy nie mieli żadnych problemów, to nie jestem w się torsion, rupture, إذا خلّق الماء كلها طن هيك الكبير في تراند ستاج، كل كبير من تراند كونتراكتش فول أبوج ستاج الكبير إروز، ستامي الكبير لا حصر بيرفوريش تراند بيرفوريش، في سيكا لوتين سيس، فبذا كتر حد يوري ستة نعم، فامريكيت ممكن أبله ستة بقى. فلقفت في مجددا عندها بطنة بضع من العادي صح؟ ده تيومر بس خلي ده لي من العادي في نتبة 50% معاشر هم لي العادي يعني يا ده قد يكون لي كاباستي أوف بروس من العادي من العادي 50% قد يكون زي البيب العادي 20% قد يكون أقل 30% ممكن الرحم أصغر بدابش أصغر من الرحم العادي بس وقتها حن في مثلا, مثلاً عشرة سمية رحت أتلي يبغى صغر زيبستروم خلاص رقم عشرة سبيل يعني مثلاً عن سنت بيبغى تقريبًا يعني تاتي يبغى صغر زيبستروم بس بس بس بس بخلي بعرفه إذا كانت ربعتي برسنت الرحم كبير تاتي في مين رحم صغير عشان في المية رحم بيساوي رحم يساوي طيب أول هو مع خمس دي كمان بريك لامسي كمان هايبر انس دي كمان ثيرد سكولز دي كمان من الاي ودي اي بريك لامسي عشان الكازيتر بريكلامس بريك لامسي بريك لامس. لامس هو ممكن <تحصل> بريك ناقص تسع سنين بريك في الثانى ناقص بريك نقص، مستحيل. هاي بس شيء غريب, إن هي إن على شيء شيء غريب. هي بقى، على يعني شيء غريب شيء غريب. ليه الله غريبة. في عزياش فيش ليه رابط بس ممكن رأيه بس بلس، ليه؟ هارت فليور؟ هاي امر إمس كرامدورم بردك يعمل هارت فليور ويما رابد؟ هارتك سكولس؟ شوق؟ معين؟ او ممكن بس ننظر صحيح على مساحة لكتبع طيب، هنصنعي نترك عن الكامر بعد الهيئة بين الدرس ديكتر موت سهلا لكشو درست ناضي سهلا لكتبع احنا ويبنى عند es no hay Estoy... ويبدا عالي نورمال عادي لو العالي انت بالشبه يبقى دورك. لكن انت عالي, يبطى عالي يبقى باشه عالي ويبدا واطي هذا كانت بريك لمس يبقى هايه يبقى عادي سيدو اسكوديس يبقى عادي معاها كتا؟ يبقى واطي من الصغر معاها كده على على أبدومنال اكزامناشن بس كتبت لأبدومنك هم عندك على فكرة الأبدومن عماره عن ايه؟ عماره عن Bortointin, to nie jest mniejż butyka. Rąb butyka, ale jest bardzo to jest jest حتى راح ده دكاترة عم يسوي بطن مياه راح ده زي ما يكون تولى زي ميه. مين ده لي ليه عشان جوة ميه. جوة ما لها دي جاترة. عشان الواحد دكاتره فيزك والدسز ضوها ميه فدوبل انسيشن إن خلاص طيب نخش بقى كده على البيبي بي في البيبي هي دكاتره البي بي يعني نفس الاب من ريكتشن كيب بطيخه برتقال دي انا في البيبي في بي فيها عنب اللي هو الدسز ودا فور ده معاك ده انت بلاقي فيه كده فيزت بداياجنوستك المفروض ده هو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 لو انت قلت قصتنا لو سبرت أوروبا بفتح عليك سبرت أوروبا ان شاء الله تستمع لك وناس تسابروا كوننا سابر سابروا سابروا كل لجا يا جماعه ما والله يعني هاوه الله هاوه هاوه ده مرد صعب صعب صعب صعب أي حتة أي حتة, أي حتة. شو زي أحسن. يعني أي إيه؟ إن شاء الله الله زي الزباط الزباط أحسن يعني أي شاب لما كان شاء الله تلاقي كده بقى إيه الجميل كده آه آه بالليل. كده. كده Mądrzejby to słucha. Dlaczego? Bo albo leżam, ale jest moje, jest no, jest turgiabiera. Jest no, turgiabiera na samoranie. Kiedy ja kazałem, bez kiedy, bez kiedy, mały kwaśny biały słońce, ده شجر بيضه كده فدي اسمها زغب ابيض كده فدي اسمها سنو ستورم ابيض زي العاصفه الثلجيه هي كيس الناس عندهم كلينكل الدور ده بصوا يا جماعه بالطق اهو شهرين شهر عشان السؤال ده اللي هو بتدي كارمون لوك ايه سنو ما ينفعش, ما ينفعش ان ستورم معالي فاكره وعملت كمان ايه وعملت سجي عالي جدا اكتر من 100 ألف 100 ألف يوند برريد يعني دي حالة, حالة إيه لكادرة حال بذيك لده يقولك other investigation غير جي وغير other أنت فاكره ان investigation كده عبارة عن other sun وبيدا ايس أنا موافق صح من لكن يجب نفكر تفكر يا جناعة تفكروا عشان الناس tak, chwilowo mało wpsy. nie wiem, co mało Więc kawa. Fia, trafia plastik Fia hydrodynamic lefracja. Wa ei muszę sound. Dobra, nie wypada hard sound. Nie hard sound. Coagulation profile. A ممكن هناك شخص يمكن ان يكون ليه بعمل يمكن ان عدد هناك ليه؟ تمام؟ رغم يكون هناك ان يكون هناك شخص ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يعني هناك شخص يمكن يعني يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص الغلط إن كل امتحان عشان المراجع في الكتاب الجديد بقى أنا كاتب العام لي عشان خاطر الناس مشكلة أنا إيه لما أنا كتبت لي كاتب نضضن، نضض خشبة نضض. ذاك بقديم عارف يعني, يعني ما ولا كاتب. الكتاب هذا المحب زي مثلًا لما أحطه بتخلف عقلية بيتوح التحاي، الطارئ توح الذي تمشي معه ما تفهمش. يسوي كل اللي قال إيه بقى ممكن في سبقة جو بيأخذ x راي ما روش توه ده من جوه هنا الشعب الساقه ده بره ابيض واحد حامي نخده اكسري طبعا تكراب فرق طب بس ده كده بقى ايه بقى لما تشحن الشعب الساقه حواليه بس كده بس كده ابيض كده وجوه ما سودا بالإكس راي وجوه ما سودا وجوه ما سودا فيك أنا أقولي ما تبدأ شكل هاني على الصدر تفهم tenże, karczma brucha, niech ci powie, że nie będzie, że chłopaki nie będą. Bardziej nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. Nie ها اتش اكس 3 ما مهم لكن كده انتبه في حتى في حته صغيره عليها لما اخدوا بشكل داخلي ماشي انا هقعد بس كده بص كده الحته عندكم سؤال اورال بس ايه ده بقى ده انا مع الدكتور بمحبي حته بقى كان ايه معا... سؤال بقى قولي بقى to jest taki, że nie ma to miejsca. To w stanie zniszczyć. To jest miejsca, które jest w stanie zniszczyć. To jest miejsca, które jest w stanie zniszczyć. To jest miejsca, które miejsca, które jest w stanie zniszczyć. To jest يبقى معي الشرسة تسليبس الحشب يا منه يبقى مسكولون بيشن بتلاقي إيه الجرش بتلاقي اللوائل الساك كبير أكتر من دور دي فرصتح أكتر من دور وتلاقي اللاسنتة يعني أنا كده خلاص كده بيجي مال فورمت خلص كمال فورمت كده والبلاسنتة كده الصعب اللاسنتة عادية وفيه في كده مكتب فنسك مالي راح بكله وبينه فيه ساستك سبيسس وفيه ملاسنتة وفي مال طيب ديما كادا جادا على التريتمنت التريتمنت physical hormone علاجة physical ده على نبينايك ديما كده جادا معا على التريتمنت of physical بقى عايز حد يقول لي أول حاجة في علاجة إيه؟ طيب اللي بقى عندها عيام يعني عندها هارد عندها عندها كوز عندها أول حاجة في أول هو Of the general condition. Awor pega de katra z general condition. Spaniala. Kiedyś na to, że nie ma to, لو اذا جادت ذا قبل ما نبدأ الساكشن هيحفظ IMPOLIZATION فممنوع اذا جادت ذا عاشت ال ممنوع خلي بقيتم ممنوع ندي ال IMPOLIZATION اللي هو اكسوس حيبدا من TRYING قبل ما نبدأ الساكشن نبدأ الساكشن اول ال IMPACUATION اول بعدكها اذا جادتها قدي خلي ان كل ما تسحب في كل ما روح وكل ما كل ما يترم عادي فرفر كلامات قلت خدت بقى الكحت دوت دوت الدكتور عايزك عامل دي ان اس بالاول خالص بيقول لك ماشي هتعمل دي ان اس هطلعش حاجه غريبه انت اصلا مش حاس حاجه اسمها ريح الريح ده عامل زي الميه دوت على البروفاير ابتدت تفش زي الميه زي البالونه بالظبط هتخش لك حتى تخرب الريه بريفرشن فليشن بريفرشن بتخش ما مش من كلهم دخل الكيلة موش من كلهم بقى كالتا كالتا بقى دي, دي ايبوليكس لما راح جدا ويدخل جدا ويبقى قوي ساعدت على فكره بقى بأخر بقى بآخر خالص ولا خلاص بقى بقى وخارج بقى خلاص وبقى جايب شارب كيريت معلالك كحنة شرب. معلالك كالتا وكاعد الرسم كحتها واحدة بس to ensure complete evacuation يعني اذا كالتا نعمل دال حالة وربعة ساعد شارب الاول سمعين في النهايه to ułatwia w tym roku, to będzie to będzie to السن الكبير يصل 30% فمشل لها الرحل وقديها ميستريكسين عشان حتى لو عندها 100 يبقى ده كده؟ لو واحد سن 40 سنة كل عليم يكونوا 40 سنة ولا لها بصي مش لك شخص في حاجة وحشة قول قول قول قول قول. يعني إستراتومي إذا فرأب من إستراتومي و إبطاطومي الفرق إستراتومي يعني إيه شيء إبطاطومي يعني إكسائز إبطاطومي يعني إيه يعني إبطاطومي معالك أكدرا؟ نفتح بس نفتح. ده عباره عن القيصرية الابورشن او اللي بديك درمون اسمها إستراتومي هي فيها بيزة تفتح شيء كل البلسكتز كلها رابط لو عندك سيبير بليد اه تقاتل يعني دي rabbit fast كل اللي في جوه الحتت كان في سبيل او لو جبت بس ها هي خطيره فيها خطيرة. خطير فيها تقدر لما بس كلها مش بعيد ان بيسكل ممكن صغير ديه تخش في بلاد ديزت فممكن تعمل ديسبريشن للبيزت ممكن تعمل سبريد للبيزت راح راح دي جرح بعدين خليت كده في كده Azielsko, jest, bardzo, nie z ramą strategię, w przypadku barsha, mój, ale w przypadku barsha, Obawiam się, ale nie będzie krwawienia. Widziałem, że w przypadku badań złośliwych, ale nie było ich. W przypadku badań złośliwych, ale nie كان ich. W przypadku badań złośliwych, ale było ich. W przypadku badań złośliwych, ale nie było ich. W przypadku ale ale ale ale nie ale بالموضوع في حقل الخفطات. فاكتوالي بتعمل بارش بتعمل تطبي في البارش مع سبيل بيلج. ابتكر حلج. يعني حصة تفعل استراتيجية. غير عمري عملي محتاج شفت حد عملي استراتيجية في فوملي أمبرام. مع هذا كذا لكن حادثة تحصل كتير. يعني في نسبة جاي داوت في القصة دي كان في عيانتين كمان. كان بارش مو مع سبيل بيلج. كله عمل كده. فتح بطن ضال بيلج. ضال Dlatego, by... że w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w hcg momencie, w tym w tym w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w w tym momencie, w tym إنه مين؟ هذا الشيخ مش ريفها معي عزيها قوي بيستكسدها الحاجة وهي اللي ما قال ليه؟ على كل اسبوع كل اسبوع كل الأسبوع بي تأسش لجاية ما يهل الزير ينزل الزير لما يهل الزير ما عمله طبعا كل شهر بي تأسش لجاية لجاية 6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 أو تمشي على قوتك الأساسية دي فترة دقيقة، بعد ما تلاقي إستشجيجي نكديم، ست شو كل شهر ستة ما ما بقى ست بقى كل شهر عمك لا ما بعد خلاص. جورسي، أنا بقول ما يعني مين زي, زي بش بشكل طيب. W tej nie ma nic nie nie chcę c że c Bills i ma nic nie chcę c of c i ma nic nie لو بدها تجيه نزل نتلزينه وبعدين تلعب بعد كده باستف او لو فاد الباستف على طول ربناها عمال تباكيضيشن او بيزيد معانا كثرة او لو عندها فاجين البليدينج باستمرار او عندها سيبتومز اد ساينز او متاسس يعني ممتاسس بس ما هذا حاجة دي معناها حصل كوريكا شنو مازم بدي لازم بدي اكيب مصيرا يا جماعة خلي بالك Ej, no, tak naprawdę chyba, ej, no, najbiedniejsi mają C.O.C. Ma, kiedy? Mianowicie lawla. Dlaczego mianowicie lawla? Dlaczego? No, ja chcę, że ja chcę, I ja chcę, że ja chcę, że ja chcę, El corriu customer, qual corriu customer alla etnica di Ziklan. Però, a secondo il Is used in the routine management of physician. That routine, the high risk group, is not a negative, but a a positive and of a the character The more I the more I the the the the the the the the the هل هيكا؟ أحد يعيش سواء؟ طيب، أعيش سألوكم بس صغيرة ديت ولا إيه؟ عليها؟ قبل من أسرعينا في الأورال يعني مش مهم نظر، لكن مهمة أورال بقى حد يفكر معي لو دينا كده دكاتره البسكلي تبراكس فيه كهذا عشان مش دي البسك. بطلع طلع ده, ده. ده اللي بيغزي. بيغزي البسك. ايه؟ تجر tak? Aś chce tu mieć dym, mieć dym, hamle, bo dą a jest. Tam był jakiś wątek. No, mam ten, i takie mieszanie. A kiedy poruszę, ja moje w Polsce, Będziesz racja, nie chcę tu być, żebyś nie chcecie być za nie nie nie ale To ale Będzie I am sure, لو انت الاول تاخدي بس من أول خالص بدل ما كان انتشي هيقع بسرعه هيطول معايا يبقى نيجاتيف بارير اللي من أول خالص هو شوية شويه موت البيزز هيتم طول بقى بس التاخر لها مثلا في كده تاخدي بقى بس فضرة أولية دي جادرة باريو بعد كده بعد كده هي سيلوسي خلاص؟ في عدنهم كده أيهو تادي بصوا يا شباب هي كندر. يعني بصوا دي جادر أعوبيات ما المتجد تجيب الزوج الحميلي استداد من بعد ما بقى نجد استداد هي سيلوسي طب ليه سيلوسي من أول ليه؟ إن السيلوسي عملا عن هرمون إسو بليسترون لو ألا ديتها كنت سايب بقايا حدية شوية هتطول معي شوية وقد تعيزت مب فما ديش سوسي في الأول؟ عند الأول بارير غادي نبغى نغلب مكان تمشي في عندك جدول اسمه Complications of ذكر الممر. شايفينه يا جماعة؟ ده جلقت نقطة على درس مهم. ادارت ذكر درس مهم بيحب أول أول ده ده أول. ده يعني كل امتحان لازم ذكر. لازم. ده مهم. تشرح لي اه ده كانت انديزف مول بتتسايدج مول بريك لابسيا فيش اي حاجه على فكره بي اي اتش مطلوب أول بي اي اتش اول كلمه مكتوبه اي معناها هي بريك لابسيا البي اي اتش اول كلمه بتؤدي بريك لابسيا بس اي هي بريك لابسيا اي معناها بريجننسي اندयूजد هايبرتنشن اللي يقولك, لو أنت في ذكر المول في العينه هيبديك للمول ايه المدعقة هيحصل لها؟ الحاجة أسمعها نيتش ناضي أنا مش مدخل يعني تقولي حصلها هي الوحدة هكذا ممكن رحم بينقابل ويدخل اللي هي البيزنس ياسد أبورشن لهذا المول ممكن ممكن المول ده أضحيه شدلكه في المكان اسمعها ايه؟ لوكال ينبيتر ممكن المول رأي هي بيناين والله يا جماعة بيناين ده بعد التاسس اسمها ايه؟ متاستاتيك مول متاستاتيك حالات dagger? That natural history, that natural, mówię do ciebie, sądzę bardzo, leba, a kto wtedy jest natural history? A kto Communication zbudujemy, natural Natural history jest najpierw, a potem jedyna a jest لو يمكن من اجل الاشياء التي يمكن ان يكون هي اشياء من اجل الاشياء التي يمكن يعني يكون هناك اشياء ان يكون هناك اشياء من من عند ربنا التي اللي ان يكون هناك اشياء من اجل الاشياء التي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 ممكن عندها برد الدماء ممكن في الدماء لما فيها بازكت ممكن فيها ممكن فيه في الدم صغيرة ممكن عندك سؤال مكتول تحت ماشا؟ في سؤال مكتول تحت هنأجيله شوية اللي هو indication of سؤال في فورا المهمة سؤال المهم. احنا خدنا فيها indication حتى الان خدنا في السبتك خده في البرش الموديول دي او في ديتير مود على مد 43 سنة يعني خدت تو لو في ده اللي هو اللي هو مول. مول في سنة 40 سنة. Indications خلينا بعدين السؤال اللي بعده بعد بقى حلو حلو السؤال اللي جاي ده السؤال مهم جدا انت تلاقي بابي بوربيسيكس انا اصدقى يعني بطريقه تانية ما هو الديفرينشل او بارشياليو اول حاجة لو كان في كان لسه اللي هو احد لو حد باجة الرابع دلوقتي يسألهم هيا لسه جاية عيانا كان فيها ستة توان. ستة توان. والسابع طبعا كلهم كانوا كلهم كانوا Intowa uh, w Saba, kam biletam, famo ki bęcie toalet, tak? Kiedy? Gdyż jeden toalet, a drugi normalny. Wielki Nie, nie, nie, nie, nie, nie, انا قدرت ابص كده بصوا يا شباب على القصه دي بقى في الوحده الرابعه هيقول لك منظر غريب قوي ورونا المنظر ده على فكره وانا ان شاء الله هتعمله في انستغرام بصوا يا جماعه كان في يعني هم أصنع مرع ال مجنبيه الستة كده المول ده كان ضخم جدا معاه ده كده خلي من المول اكبر من دي في نوع ها ده. ده, ده ستة تمام ما كده مش واحدة مش عارف محمد مش عارف كده اه بوصد يا جادرة بقى تانية يا شباب ازاي بس يا جماعه هنسين بيترس ازاي وده كان اصلا المول كله و والمليل... كله مول وفيه بورس كده حاجة قد كده بساي اللي العين هايبر ايه بساي زوزان هارد هارد اس ازاي بس ما بالزل. اخر حاجه يا شباب اخر حاجه اخر حاجه تجدنا بص حتى جمبها حتى يا بقى كلو يا جماعه للناس اللي بقى. بقى اه اه اه فقط بقى اه بقى اه اه فقط اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه بقى اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ليه يا دكتوره؟ تفضل بكده بتا... الترايغلايد دي دي كوز يعني, يعني دلوقتي ممكن يعمل دوت ممكن يعمل دكاتر ابورشن وممكن يعمل زيكلروف هه تفتح الابورشن بخرج لك توقيت لخصومات البريدس معايا يا دكتوره هو كرس هيدروديك الحوار ده ان هنا دكاتره دوت البيبي دوت بيطلع ملفورم فورم بيبي ده مال فورم بيتريب دي مال فورم ده سي بي, بي اس هيكون النهارده النهارده اللي ب النهارده طيب كل الضايق يخش فيها ده جاتنا يعني بعد ما يخش فيها بلاك ديس بعد ما يخش بعد ما يخش فيها بلاك دي يعني بورش المولي بورش المولي ليه بل في عشان البيبي ده مالفورم ده بجد اللي اتكون بيبعت برادس بعد البايت اكتر من يبقى ايه يبقى ده اسمه برشل ممكن يحصل برضو برضو في ابورشن طب هو الترايد قريتي يبعت في بس في, في بس يعني برضه جت الاابورشن هيبقى بيه مالفورم ومعده سته او معده ضايع معده بيسك يعني هنا في هلاقينا زائد بلاسينتا بلاس بيسكيتس وهنا في بلس ذا سيلتا سؤال عايز اسئله لنفسه تمام ايه فرق ان ده يديله تاني سؤال ليه هنا ده ترايبولجي يعمل ابورشن وليه الترايبولجي نفسه بيعمل الفكره دي السبب هتلاقوا طبعا عندك مش دخلته يا جماعه اللي هو ال مش كم دي دي بديك ترمو بصفة لغز في فري بين البزنس بتاعة اللي هو ده لفئة دربي جينراسيشن وابين البزنس بتاعة الديك بتاع الفر بتاع واحد التاني هاي دربي جينراسيشن ما ان فيها بلاستيك دي ما يعني دي لا ما هي فيها to فيها model exchange. Czy to jest model exchange? Czy to jest to jest model exchange? Czy to اللي هو هنا بتكتب بيتكر مع مونشر او بيتكر مع بيتكر اللي الاثنين هو تروبال بروفيشن طب ليه ليه دي فيها زتله مولتيبل بروفيشن ودي انا كاتبه البرشر يبقى في هنا برضه التروبال بروفيشن ايه السبب السر سبحان الله سببا الترايلي دوت يعني هنا في 23 بين سبيرت 23 بين او في بقى عندي 23 زياده انا شكلي هترهق وجدنا لو ادي الجلويدي 23 من ناحيه الاب تعمل تكثره يعني ترايود اللي بيعمل كده نقول الاكسترا كروموسوم جاي من اب لو هو ابليكيت اه بيخش تو وجدنا ده دي زياده لو غير ناحيه الاب تعمل ابورشن عادي جدا يبقى ليه ده وانا كاتب التايرويدي عمل ابورشن عشان جاي من ناحيه الأب. ليه هنا عمل دي كروموسوم من اب تمام كده عايز حد يسرع لي الكالون في فهمش في يا تمام ذكر المود كامل تريبلو ديام كم تذكر المود لو نحن قب، آه ربما متل صح. تاني مرة تاني عشبة مرة تاني. اللي في الأول ايه الفرق بين بزكلي دي و دي. بذكر المود أبورشر. إن أنا في الأبورشر بفاش بروليفتيشن. يعني مش تيومر أصلا. ده هو العام هيدرومكش دريش. آخر بذكر المود في بروليفتيشن تيومر. طب ليه خلى دا اللي هو تريبلو ده هي لك والتربيت ده غلبان يسقط بس الكروموسوم الزياده لو بقي من احد الاب بقت العين زيغه اللي خشتني وينز برد زي الدبليكيت او يخشتو سبيرم دايما بتذكر انت جات الاب من قصب البرد الصين وجات سبيرم واحد وندخل تاده مع بعض يرمي الابورش يعني الكروموسوم الزياده من احد الام بتعمل الابورش من احد الابورش من احد الابورش انا جان حد سؤال فيهم فاردو فيه بقى القصه عشان ابتدعوها في الابورش تفهموها حتى جامده جدا يا هادي بس محدش فكر فيها صح بس انت فكرت فيها اه انا فكرت صح انا فكرت فاحنا نخش مع على المحاضره التانيه طيب تاخدوا بريك قد نص <تصفيق> تاني <تصفيق> <مصل بريكة. تصفيق> <تصفيق> وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحييات منتدى طلاب طبع الشمس .w .w .w ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته